إ ن الله مع الذين استقوا ولو ا ذ ي ن هم محفرين الإعلامي ا ل كنتم ن ع ل بالله عنه وجد محكمين ن أعمالنا سعاد إنهم ومن يضلل م فلا ه ل د ي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا ً عبده ورسوله يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق بها زوجها و ب س منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي ت س ا ء د و ن به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله ت ع ا ل ى عليكم رقيبا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ان ان انطق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى م ا ل ب ي ن ا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور م ف د ث ا ت ه ا وكل مهتد في دين الله بنا وكل ب ي ع ه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد الإسلام بعد يخط يحتفل الذين قالوا ا ن ا نصارى في هذه ا ل أ ي ا م بميلاد عيسى عليه السلام فما هي ح ق ي ق ة هذا الميلاد وما هو اعتراض هؤلاء في ع ي س ى عليه السلام وهل تجد مشاركتهم في هذه الاعياد والمناسبات التي هي من شعائر دينهم اما ميلاد عيسى عليه السلام فقد دارت قوله شبهات كثيره و أ ب ا ط ي ل و أ و ه ا م وخيالات اعتقدها هؤلاء الجهال و اعتقدها معه الجهال من المسلمين والله جل وعلا قد امر الرسول عليه الصلاه والسلام أ ن يحكي للسامعين ا ل ق ص ة ا ل ك ا م ل ة لميلاد عيسى عليه السلام و يكفينا سلام الله عز و جل ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا ذكر الله جل وعلا القصه الكامله للميلاد في س و ر ة مريم وقال للمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويذكر في الكتاب مريم وهي أ م ه عيسى عليه السلام وليس له أ ب إ ذ ا ن ت ب ذ ت من أ ه ل ه ا مكانا شرديه كانت ف ت ا ة ط ا ه ر ة ع ا د ل ة من الصالحات من أ و ل ي ا ل الله ع ن ف وجل فاعتزلت قومها اتخذت من دونه ح ي ا ب ا وتوجهت الى جهه المشرق من بيت ا ل م غ ر لتتفرق ا ل ع ب ا د ة واتخذت حجابا يهجمها من الناس حتى لا ت ش غ ل بالرياح والسمعه وتعبد الله ب إ خ ل ا ص ويمين قال الله عز وجل فارسلنا اليها روحنا أ ي جبريل عليه السلام ف أ ت ا ه ا وهي ب ع ي د ة عن الناس معتزله المجتمع ل ت ع ب ه م الله دخل عليها في ص و ر ة شاب مقتل الشباب وبشر كامل الصبغه فتمثل لها بشرا سويا لجبريل عليه السلام وما كانت ت ع ل م أ ن ه ب ر ي ل ففزعت وخافت من هذا عليها الذي دخل من غير استئذان فقالت إ ن ي اعوذ بالرحمن من منك إ ن كنت تقيا اي إ ن كنت ممن ي ش ت غ ي الله ف أ ع و ذ بالله واتحطم به والتجئ إ ل ي ه من ان يصيبني منك شر أ و مفروض او أ ذ ى لما ر أ ى عليها ع ل ا م ت الخوف و ا ن ت ب ع خاطبها قائلا انما أ ن ا رسول ر ب ي ل أ ه ب لك غلاما زكيا إ ن ي رسول من الله أ ر س ل ن ي الله جل وعلا ل م هذه م ة ه ا ل م ه م ة أ ن أ ارد ل ي هبا من الله عز وجل غلاما ذ ك ي ا إ ل ى هنا قد يكون المتكلم قد وكالما وقد يكون مخادعا وكالما ف أ ر ا د ت مريم عليه السلام أ ن تستوثق و ت ت أ ك د من الكلام فقالت انا يكون لي ولدت ولم يمسسني بشر ولم اق ب غ ي ا كيف يكون عندي ولد ولم يمسسني بشر بزواج صحيح غير متزوجه ولم اق ب غ ي ا أ ي د ا ن ي ة ولا ي أ ت ي الولد إ ل ا عن طريق الزواج أ و الزنا وكلا ا ل أ م ر ي ن ممتنع ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اق ب غ ي ا فخاطبها قائلا وموجها أ ن ه ا ل ا م ر انما وقده الله و أ ن هذا ا ل أ م ر لا يقطع لحسابات البشر وسيكون خ ا ر ق ا ل ل ع ا د ة وعلى غير المعتاد قال لها كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ا ي ة للناس و ر ح م ة منا أ ي ا ل ف ك م ة من هذا الميلاد أ و ل ا أ ن يكون آ ي ة للناس أ ي و ع ج ز و ع ل ا م ة و ا ض ح ة على خبره الله جل وعلا ان الله جل وعلا يخلق ما يشاء متى شاء وكيف شاء فقد خلق الله جل وعلا آ د م بلا أ ب ولا أ م وخلق الله جل وعلا عيسى من أ م بلا أ ب وخلق الله جل وعلا حواء من بضع آ د م ا ل أ ي س ر وخلق الله جل وعلا سائر الناس من ذكر و أ ن ث ى وجعلهم س ل و ب ا وقبائل ليتعارضوا لذلك ق ا ل لها ليكون آ ي ة للناس هذه ا ل ح ك م ة ا ل أ و ل ى في هذا الميلاد الخالق ا ل ح ك م ة ا ل ث ا ن ي ة و ر ح م ة منا أ ي ان يكون عيسى عليه السلام ر ح م ة لبني اسرائيل ل أ ن ه سيكون رسولا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور ويقودهم إ ل ى ر ح م ة الله والجنه و ر ح م ة منا وفعلا كان أ ف ر ز قضيه نفخ ج ب ي ل عليه السلام في فتحه قميصها فوصلت ا ل ن ف ق إ ل ى رحمها فحملت بعيسى عليه السلام فكان عيسى ك ل م ة من الله عز وجل فقال له كن فكان وكان امرا مقضيا فحملته في بطنها فانتفت ب به مكانا ق ص ي ا ل أ ن ه ا لم ت ج ر ي كيف تواجه الناس ماذا تقول لقولها خرجت لتعظم الله عز وجل هل ترجع إ ل ي ه م وفي احشائها جميل وفي يديها م و ل فزادت في ا ل ا ت ع ا د فانتبذت به مكانا قصيا خوفا من ا ل ت و م ة وسوء الظن لكن لا بد أ ن يكون م ع راد الله لما حانت س ا ع ة الميلاد أ ج ا ء ه ا الم ق ا م إ ل ى ط ا ل ن خ ل ة أي أ ج الى ء ه ا أ م البطن إ جذع ا ل ن خ ل ة ف ت م س ك في ج ذ ع ا ل ن خ ل ة واجتمعت عليها هموم وغموم حتى ت م ن ت الموت فاجتمع عليها الم البطن والجوع والعطش والهم والغم والخوف من ك ل ا م ا ل ن ا س حتى قالت يا ليتني مت ي قبل هذا وكنت نسيا منسيا تمنت الموت ل ش د ه ما ع ا ض ه ا من ا ل أ ل م الجسدي والهم المعنوي والضغط النفسي فقالت يا ليتني مت ي قبل هذا وكنت نسيا منسيا لكن الله جل و ع ل ى ح ا ص ه عنها ل أ ن الله أ ر ا د بها ك ر ا م ة و اراد بمولودها شرفا و عزه فناداها من تحتها إ م ا أ ن ه بلد من ا ل م ل ا ئ ك ة أ و أ ن ه لعيسى عليه السلام من بطنها خاطبها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك س ر ي ا أ ي جعل الله جل و علا تحت قدميه نهرا ج ا ل ي ا و ماء عذبا زلالا وهزي إ ل ي ك بجذع ا ل ن خ ل ة تساقط عليك ر ط ب جميعا فكلي من هذا الرطب واشربي من هذا النهر ا ل ج ا ر ي وقري ب عينا ب م ي ل ا د عيسى عليه السلام فزال عنها أ ل م العطش ب أ ن شربت من النهر ا ل ج ا ر ي وزال ن ه ا أ ل م الجوع ب أ ن أ ك ل ت من هذا الرطب الذي ساقه الله ل ي ه ا وزال عنها أ ل م البطن ب أ ن وضعت عيسى مولودها كاملا ً سويا ً جميلا ً بهيا فقرر عينها ب ميلاد عيسى لم يبق ى إ ل ا كلام الناس ماذا تقول لقولها اليهود كيف تقنع ا ل آ خ ر ي ن ب أ ن هذا أ م ر خالق و أ ن ه هو ز ي م ن الله عز وجل ف أ م ر ه ا ل ل ه جل وعلا أ ن لا تكلم أ ح د ا بهذا ا ل أ م ر ل أ ن ه ا ق ض ي ة لا تبقى للنقاش فوق مستوى العقول أ ك ب ر من ا ل أ ف ه ا م ا ل ب ش ر ي ة فقال لها الله جل وعلا إ م ا ترين من البشر أ ح د ا فقولي إ ن ي نذرت للرحمن قوما فلن اكلم اليوم منسيا أ م ر ا ل ل ه ان تصوم عن الكلام والا تناقش في هذا ا ل أ م ر والا تتكلم في هذا الموضوع مع أ ح د من الناس والله جل وعلا سيتولى اقناع ا ل آ خ ر ي ن بما كان وما جرى فقول إ ن ي ن ارقص الرحمن قوما فلن اكل م اليوم ا ن س ي ه فعلت ما امرها الله جل وعلا رجعت إ ل ى قومها وهي تحمل بين يديها م و ل و د ا صغيرا فاتت ف ي قومها تحمله ولما ر أ و ه ا كان ما خافت منه وحدث ما كان تتوقع من ا ل ت ه م ة والطعن وسوء الظل فلما ر أ و ه ا من بعيد لم ي ت س ب ت و ا ولم يتحققوا ولم يسالوا ولم ي س ت س ل و ا أ و ي س ت ف ه ر و ا و إ ن م ا لما جاء به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ف ر ي ا أ ي لقد استكبت ج ر ي م ة النكراء اتهموها بما لم تفعل وفعلوا في عرضها وشربها يا مريم لقد جئت شيئا ف ر ي ا يا أ خ ت هارون ما كان ابوك امراه قومي وما كانت امك بريا أ ي أ ن ت ي ا ل ا س ر ة ط ي ب ة أ م ك كانت امراه ط ي ب ة و أ ب و ك كان رجلا صالحا فلماذا فعلت ما فعلت وهذا من ج ه د ه م وطيشهم وحضارتهم و س و ن ي نواياهم ما كان أ ب و ك امراتون وما كانت أ م ك م غ ي ة و ل أ ن الله أ م ر ه ا ن لا تتكلم لم تفتح فمها و ل تتكلم م و إ ن م ا أ ش ا ر إ ل ي ه إ ل ى عيسى عليه السلام إشارة أ ي اسالوه يخبركم ت و ج ه و ل ي ه يحدثكم ف ا س ت ع ج ب و ا واستغربوا قالوا كيف نكلم من كان ت المهد ص د ي ا وهنا كانت ا ل م ع ج ز ة وكان المر ا ل خ ا ر ق براها الله جل وعلا ب م ع ج ز ل خ ا ل ق ا ل ط ب ل الرضيع لقض جاهرا و بسلام فصيل و ق و ت بليغ واضح قال اني عبد الله آ ت ا ل ي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أ ي ن م ا كنت و أ و ص ا ن ي بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا ب و ا ر د ت ي ولم ي ك ر ضاليا لانه ليس له أ ب و إ ن م ا له في هذه الدنيا مر وبرا ب و ا ر د ت ي ولم يجعلني جبارا ش ف ي ة والسلام علي يوم ولدت ويوم أ ض و ت ويوم ابعه حياه ذ ه ا ل ق ص ة ا ل د ا ئ ل ة لميلاد عيسى عليه السلام بعدها قال الله عز وجل معقبا ذلك عيسى بن مريم أ ي هذه حكايه عيسى عليه السلام ا ل ذ ي أ ل ف فيها ا ل م ا ن م و ن واخترع فيها المخترعون وكذب فيها المكذبون ا ل أ ص ر ا ب و ن من ا ل أ ب ا ط ي ل و ا ل أ و ه ا ق والخيالات ما لم ينزل الله به س ب ح ا ن ه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ي م ط ر و ن ما كان لله ان يستغنوا ولو سبحانه إ ذ ا قرا أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون والمؤمن وصدق كلام الله عز وجل اما ما عندهم من النصوص ا ل م ح ض ر ة في ا ل ت و ر ا ة ا ل م ب د ل ة والانجيل المغير فهذا ما لا يلتفت إ ل ي ه ولا يؤخذ منه كلهم ولا يستطيع منه تشريع وإنما التشريع و إ ن م التشريع ا في كلام الله الذي انزله الله مصدقا لما بين إ ل ي ه من الكتاب ومهيمنا عليه فالله نسال أ ن ي ز ي د ن ا إ ي م ا ن ا بكتابه وتصديقا لوعده ووعيده إ ن ه جواب ك رواه ي م ل قولي ه وأستغطر ا ل ل و ل كريم م س غ ط الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة ولا عباد إ ل ا على الظالمين الاثمين المعتدين كانت هذه ح ق ي ق ة تسقط عيسى عليه السلام أ م ا الميلاد الذي يحتفل بين المطار في أ ر ج ا ء العالم في بلاد العرب والعجم في بلاد المسلمين و ا ل ق ف ا ر هذا الميلاد وهذا الاحتفال يقوم على ع ق ي د ة ب ا ط ل ة ومن شارك في هذا الاحتفال ي ق و ن قد شارك في هذه الاعتقادات ا ل ب ا ط ل ة التي تعالى الله جل وعلا عنها علوا ً م كيرا ً فهذا الاحتفال يقوم على ع ق ي د ة صوت المسيح هل صلب عيسى عليه السلام ومن الذي صلبه و أ ي ن ص ل ب وما وهذه هي حقيقه هذه الشبهه وهذه ح ق ي ق ة أ م أ ن ه ا و ا القران اخبرنا أ ن عيسى عليه السلام لم يطلب ولم يمتد و أ ن هذا الصليب الذي ي ع ظ ض ه النصارى و ي ن ف ل و ن معاليه ا ل ك ا ئ شعار في المناسبات هذا ا ل دليل قام على عقيده باطله و عقيده و ه م ي ة ليس لها ا ث ا س من ا ل ص ح ة ف إ ن الله جل و علا قد افرى عن اليهود أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن ي ق ت ل و عيسى حسدا من عند اوقاتهم لما ش ا ه د و ا أ ن عيسى عليه السلام لم يقم ن ه م و أ ن الله جل و علا أ ج ر ى على اليه خوارق العادات فكان عيسى عليه السلام يوكل ا ل أ س م ع و ا ل أ م ر وكان يشكل من الطين كهيئه الطير فيكون طيرا ب إ ذ ن الله يشاهد الناس و ي ر ا ن ه وكان يحيي الموتى ب إ ذ ن الله عز وجل ف ح س ن و اليهود ولشده شرهم وحسدهم رفعوا امره إلى م ل ه من الملوك في زمانهم واخبروا أ ن ه ناقض بين المعجز يفتد الرعية و ي ه ي ع ل ي الشعب ويريد ان يقضي على م ل ت ك ف ع ص ل الملك وتوجهت أ د ر فراراً ب ق ق و و جنوب يعاونه اليهود إ ل ى بيت ا ل م غ ر س إ ل ى حيث كان عيسى عليه السلام ولما ا ع ر ق عيسى أ ن ه ل ا م د مقبول وأنه ا م ط وكان و معه من أ ص ح ا ب ه إ ث ن ى عشر حواليا قال له عيسى عليه السلام أ ي ك م يلقى عليه شبه لي وله ا ل ج ن ة فقال شاب أ ص غ ر ه سنا فقال أ ن ا فاستصغره عيسى عليه السلام ثم عاد المرء مره اخرى أ ي ك م يلقى عليه شبه لي وله ا ل ج ن ة ف ق ا م ذلك الشاب ثلاث مرات وفي الاخره قال له عيسى هو انت ف أ ر ق ى الله جل وعلا شبه عيسى على هذا الشاب فكان يشتهر عيسى كما خلقه الله عز وجل وفتح في ش خ ي البيت ط ا ق ة و أ ل ق ى الله جل وعلا على عيسى النوم والنعاس ورفعه الله جل وعلا نائما إ ل ى السماء دخل اليهود ومعه الجنود و و ج ع ا د و ه فمن يرى رحله لانه هو موضوع على عرشه ا ل ش و ك ف ا ط ق و ا ي ن ر و ا و ت ه م ليس هناك حيث يمكن ان ل ك و ن هناك حيث يمكن ان ي و ن ه ن ا ع حيث ي م ك ان ي و ن ه ا ك حيث يمكن ان و ن هناك ح ي س ي و ك ن ان يكون هناك حيث م ك ن ان يكون هناك ح ي س يمكن ا ل س م ا ء حيث يمكن ا ي و ه ن ا ل س ي ث يمكن ان يكون هناك حيث يمكن ا ي و ن هناك حيث ي م ن ا ي ن هناك حيث يمكن ان ي ا ك ي ث يمكن ان يكون هناك حيث ي م ك ا ل ي ك و ل هناك حيثث ي م ك ان ي ك و ا ل حيثثثثث يمكن ي ه ن ا ل حيثثثثثثثثثثث يم انخبروا بهذا الوهم ولم يؤمن أ ن إ ي س ا لم يسبق الا اولئك النفر الاثني عشر الذين شاهدوا رفع إ ي س ا من النصارى اما النصارى الذين لم يكونوا حاضرين اعتقدوا أ ن إ ي س ا عليه السلام اصطلب و ق د م ا ت و ا ن ط ب ر عليهم هذا الوهم فبقوا وحزنوا ونزموا حتى قيل أ ن مريم عليه السلام لسى ر غ م أ ن إ ي س ا اصطلب وقتل ولم يؤمن بانه لم يصبح من النصارى إ ل ا اثنا عشر من الحواليين أ و احدى عشر كانوا هم المسلمين والله جل وعلا قد نفى هذه ا ل ش ب ه ة قائلا على اليهود عليك لعنه الله أ ن ه م ت ب ج ح و ا وقالوا انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وهذا ب ا ل س خ ر ي ة والالتزام بالنصارى اي الرسول الذي تزعمونه نحن فقلصنا عليه وقتلناه قال الله عز وجل ر ت غ ت ل عليهم وما قتلوه وما قربوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ل أ ن الله وعد عيسى انه سيرفعه وقد نفذ الله جل وعلا اذ قال الله يا ع س ى اني متوفيك ورافعك الي و َ م َُ ذ ِ ه ر ك من َِ الذين َََِّ فقوا و َ ج َ ا ِ ذ ز الذين َِّ اتبعوك ََ ر فوق َ الذين َََِّ ف َ و ا الى يوم القيامه فتوفى الله يجل على عيسى اي القى عليه النوم والنوم وفاه وليس ا ل ن و ت الذي يملكه الناس و ا ن م ل م ق ص و د بالوفاء هنا النوم الذي القاه الله على عيسى سلاما ورفع الى السماء نائما فسمى الله يجل على ا ا ل و م وفاه وقد اخبر النبي عليه ا ل ص و ا ل س ا م ا ه ينزل الى اخر ا فانقسم الناس بامر عيسى إ ل ى طوائف ثلاث طائفه زعموا لما علموا أ ن عيسى عليه السلام قد قتل وصدق زعم الطائف ة منهم أ ن ه الله نزل إ ل ى ا ل أ ر ض ف ت ر ة من الزمن ثم عاد إ ل ى السماء وهؤلاء دول يعقوبيه من طوائف النصارى وطائفه ما ق ا ل ت بل هو ابن الله أ ر س ل الله انه ا ل وفيد ليخلص ا ل ب ش ر ي ة من ا ل خ ط ي ة ه ثم رفع الله جل وعلا إ ل ي ه دينه و ط ا ئ ف ة قالوا انما هو عبد الله ورسوله وكلمته أ ل ق ا ه ا الى مريم وهؤلاء المسلمون فقد ظاهرت الطائفتان ا ل ف ا ث ر ت ا ن على ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م س ل م ة و ق س ل و ه ا وما زال أ م ر ا ل إ س ل ا م منطلقا وضعيفا إ ل ى أ ن بعث الله جل و ع ل ى رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خاتم الانبياء والمرسلين اخر الرسل بعد عيسى عليه السلام هذه ح ق ي ق ة هؤلاء والسؤال الموجه لهؤلاء إ ذ ا كان الله قد نزل إلى ا ل أ ر ض فهل خلت م ن ه السماوات ا ل أ و ل ى وهل أ ط ا ق اليهود عليهم نعم الله أ ن يصلوا إ ل ى الاله الخالق القوي العظيم فيظلموه ويقيد إ ل ي ه ويقبله وهل تخلت ا ل م ل ا ئ ك ة عن ربهم و إ ل ه ه م ينظرون الى اليهود يعزمون ا ل إ ل ه و ي ع ز م و ن ر ب ولا ينظرونه ولا يدافعون عنه و ي س ا م ه و ن ابن الله هل نظرت ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى ابن الله الوحيد تعالى الله عن ذلك كما ز ع م ا ل ل ة هل تخلت ا ل م ل ا ئ ك ة عن هذا الابن إ ب ن ا ل إ ل ه العظيم لياخذوا ا ي ه و د ويظلموه ويعذبوه و ي ص ل ق و ه وبعد اله أو ابن ابن أو أو ان يصيب هذا الاله أ و هذا الابن إ ب ن الاله على الصليب هل ترد العقول لا يعظم الصليب أ و يقبحه إ ذ ا كان ا ل إ ل ه أ و ان ا ل إ ل ه قد صلب على ارض الصليب ف ا ل أ و ل ى أ ن يقبح الصليب ويشتم ويحقر ويهان بدل ان يعظم ويرفع ويصنع من الذهب والفطره ويكون عاليا على وجود ل ز ا ج كان ت أ و ل ى ان يهانا ويباد ب ا ل أ ق د ا م بدلا ان يباد ويعظم ل أ ن ه يذكر ب ا ل ل ع ن ة التي فعلها ا ل ي ه و د قتلوا عليه الاله أ و قتلوا عليه إ ب ن ا ل إ ل ه وراجل كلها أ س ئ ل ه وجه لهؤلاء ا ل م ق ا ئ و إ ذ ا قتل الاله هل بقي ا ل و ن و د بلا إ ل ه وادخلت العوان ل ل إ ل ه المذكر إ ذ ا كان هذا الاله قد كذب ثلاثه ايام ثم عاد إ ل ى عصره كيف كان العالم في هذه الايام ا ل ث ل ا ث ة ومن الذي كان يدبر العالم في هذه الايام ا ل ث ل ا ث ة ومن كان حلفت هذا ا ل إ ل ه والله جل وعلا قد لفى كل هذه ا ل أ ب ا ط ي ل فان المطار يفسد العقول و يفسد الشرائع لا تقوله العقول و لا تقوله الشرائع فكل انسان عاقل يجزم ب أ ن المطار على دين باطل حتى عقلاء القطار لذلك هم مختلفون في أ م ر عيسى اختلافا ع ظ ي م وكل واحد من القطار له ع ق ي د ة خ ا ص ة في عيسى فمنهم من ي ع ت ق ف انه الله ومنهم من يعتقد انه ا م الله ومنهم من يعتقد انه ثالث ث ل ا ث ة ومنهم من يعتقد انه بشر حل فيه روح ا ل ل ه ناسوت حل فيه ا ل د ا ر و د فيقولون بالاشتراك بين الناسوت والداوود ر ك ذلك ل ع ب ا ي وارغام وخرافات وقد احسن من قال أ عباد المسيحي لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه اذا مات الاله من فعل قوم اماتوه فما هال الاله وهل ارضاه ما فعلوه فيه ف ب ش ر ا ه إ اذا ناروا رضاهم و ي ن ص ت ق ط الذي فعلوه فيه فقوتهم اذن اوغت قواهم خلت ا ل ع و ا ل ل من إ ل ه يدبرها وقد سمرت ُ يداه و ه د خلت ارتباط الشبع لما هوى تحت التراب وقد ع د ا ه وكيف تخلت ا ل أ م ل ا ك عنه ب م ص ر ه وقد سمع بكاه وكيف أ ض ا ق ت الخشبات حمل الاله ح ق شد على خطاه وكيف ت ن ى الحبيب إ ل ي ه حتى ي ق ا ر ه ويلحقه هداه و ه د عاد المسيح إ ل ى حياته ام ي ه ي له رب سواه ويا عجبا ل ق د ل ضم ربا واعجب منه بطن قد حواه اله ي ع ي في ا ل أ ر ح ا م ويكون داخل ا ل ب ط و ل وهذا من احمد العقائد ب ا ل ص د عظيم ب ل ي غ لله رب العالمين ما يصفه أ ح د من الاولين والاخرين ف و ا عجبا ل ق د ل ضم ربا واعجب منه بطن قد حواه اقام هناك تسعه من شهور لدى ا ل م ا ت من ح ي ا ل غذاء وشق البطن مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا ليستغلفاه ويربل ثم يشرب ثم ياتي بلاد الميزان عن هذا الهه تعالى الله عن نصارى سيسال كلهم عما اصطراهم العصابه الصليب لاي معنى يغطى من رغاه وهل ترضي العقول ولايتكري ويتعالي له ولمن بغاه يهال عليه رب الخلق قرعا و تعبده ف إ ن ك من ع ل ا ه فذاك الموت والملعون عقلا فجزه لا تبث ج الى تراه فيا عبد المسيح افلح فهذا بدايته وهذا منتهاه كانت هذه العقائد الباطلة فشريعه الله ج ا وعلا غير شريعه ا ل س ا د ة وفكار الدول و ي خ ب ر ى ا ا يفكر ا ل إ ن س ا ن بين شرع الله وبين شرع العباد وقد يعلمون أ ن الحق كلام الله لكن الشهوات والمصالح لها أ ح ف ا د ولها سلطان فحكم الله ج ا وعلا حتى و إ ن كان من قبل ا ل د و ل ة س ل ط ة ر س م ي ة و خ ط ة ر س م ي ة في ق و ل البلاد و ع و ض ه ا ب ا ل إ س ل ا ل بلاد العالم و ا ل ا س ل ا م والعربي فذلك لا يلغي ما في كتاب الله ولا يفضل م ض ل الله وشرع الله و إ ن م ا ذلك يدعو ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ان يذكر الناس بالرجوع إ ل ى شرع الله وان لا يخافوا بتقديم شرع الله شرقا ولا غ رهبا ولا ق و ة من قوى ا ل أ ر ض ولا جيشا من جيوش الاستكبار و ا ل ا س ت د ا د فلا يجوز ان ي ن ه ع واحده المسلمين أ ح د ا ل م ص ا ر ى بهذا العيد ولا ان يفضل م ه تهنئه ولا ان يقتل ابنه هديه ولا يبني ويعينه لانه اذا فعل ذلك يكون قد أ ص ر بان امر صليب مبني على عقيده صحيحه ي ك و ل قد اصر بان الله ثالث ثلاثه يكون قد اصر بان عيسى هو ايد الله ي ق و ن قد اصر بان عيسى هو الله ومن فعل ذلك كفر ومتدعي عن لله عز وجل من ا ع ت ق ر هذه العقيده الباطله اما من اعظم اليهود والنصارى بالعدل والاحسان فهذا بما امر به ا ل ش ر ي ع ة ي ق و ر ان ي ه ا ن و لكن لا يظلموا لا يظلم احد من اليهود او النصارى لان ا ل ش ر ي ع ة امر بالعدل بين كل الناس بين العرب والعجم بين المسلمين وغير المسلمين و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل بين الناس وكلمه الناس تشمل العرب والعجم اليهود والنصارى المسلمون والكفار لكن المعامل بالاسلام شيء والمشاركه في العقائد ا ل ب ا ض ل ه شيء آ خ ر ا ل ع ق ي د ة لا م ج ا م ل ة فيها ا م ا الدنيا فقد أ ض ا ح الله جل وعلا لنا أ ن نعامل اليهود والنصارى في البيع والشراء و ا ل ت ج ا ر ة واذا كانوا ديرانا لنا أ ن نحسن ا ل ي ه في ا ل م ع ا م ل ة ونحسن ا ل ي ه في الجوار أ م ا ا ل ع ق ي د ة فلا م ج ا م ل ة أ م ا الدين فلا مشاركه ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة قد جاءت ا ل م ف ا ص ل ه ا ل س ا م ة يا ايها ا ل ك ا ك ر و ن ي 私の言葉はあなたの言葉はあなたの言葉 a あなたの言葉はあなたの言葉は r なたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉 أ و التقريب بين ا ل س ن ة واليهود والنصارى او بين المسلمين والكفار هذه د ع و ة إ ل ى ت م ي ع ا ل إ س ل ا م هذه د ع و ة إ ل ى تضييع ا ل ع ق ي د ة ا ل ا س ل ا م ي ة وهذه د ع و ة إ ل ى ت ن و ي ب ع ق ي د ة الولاء والفراء ا ل م م ي ز ة لاهل ا ل إ س ل ا م بعزه ا ل إ س ل ا م ولله العز ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أ م ا غير المسلمين ف إ ن ه م في بلاد ا ل إ س ل ا م يركوا ا ل ج ز ي ة عن نجم وهم صابرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يزيدون من الحق من الذين ا م و ا الكتاب حتى يؤثروا ا ل ج ز ي ة عن يدهم وهم صابرون وقد فعلوا ذلك في التاريخ المشرف لله الاسلام كرروا الروم والفقار احفاد الروس و ا ل أ م ر ي ك ا ن قديما الروم والفرس كانوا يؤثرون ا ل ج ز ي ة عن يدهم وهم صابرون ل أ ج د ا ن ا ع ظ م ا ن ا ابطال ا ل إ س ل ا م وقال المسلمين وما َ لم َْ تعطه عقله َ ولا مقراه ف ل ْ تكون للامه ق و ف َ ل َ ن يكون لها شوكه ولن ي ُ و ن لها عز فنفع الله ان يجز الاسلام و ا ل َ س ل م ي ن و ْ ك يجز الشرك والمشركين وان يرفع كلمه الحق و ا ِ د ي ن انه قوي م ل ي اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا ف ش م ا اعطيت وقينا شر ما قضيت نسترقي ولا يرضى عليك نوى لا يجز من وعيه ولا يجز من عليك تباركت ربنا و ت ع ا ل ى ن س ت ر ف ر ك ونتوب اليه اللهم اخف لنا من خ ش ي ت ما تخل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تظل به علينا مصائب الدنيا ولا ب ج ع ل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا في اكبر ح م ن ا ولا مبلغ علمنا ولا ت ص ل ط علينا بذنوبنا من لا ي ق ا ض ي ولا يرحمنا برحمتك يا ع ح م الراحمين ربنا لا تؤاخرنا بما فعل ا ل ه ا ء منا ربنا لا تؤاخرنا بما فعل ا ل س ه ا ء منا ربنا لا تؤاخرنا بما فعل السفهاء منا اللهم أ ه ل ك الظالمين للظالمين واغرنا من ب ي ن ه السالمين ربنا آ ت ن ا بتدعوك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا وصدق اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اقول ا ل ص ل ا ة و ل ح م ك م الله